تكالعصفاته وراح يسفه القدرة وفي عينيه ناره تجفف في الدموع نوراه وإن سئلته من هذا قل هو القاتل المكسور يزمى كازاه وفي كل جوح له سر مرؤود ومصير مقهور وإن صعيد تتسقط سوفة الطاني صوحه who is against me خطئ انتم في كتاب حياتي ask you for mercy to become a beast وليدا في فلطن مسقطات في حين يغفر الكل سرقوا الخب زمين يديه ثم صلفوا على كلمه مهمله سميحك في زمن التفل المشعود والوجو نام على صدره والنار في نفسه لا تقوده فقد الأب بلا وتاعه وصاحبه قضى في الهواء كل من أحبه غاض فتفجرت أحقاده كالتماء بات يؤمن بالقوة ويستقي منها البقاء وصار يجلد كل ضعيف ويحرق صوت الرذاء وإن صعيدة ستستطيع You fall hard, if you rise against me There is a mistake in the book of my life mercy to become a beast They said to me, take my body And be free with no power Before and in the eyes, it's a Judite, it تقتل فيه الذكرة لا يبكي ولكن الكراهية في صوته تبك الصخرة كم من ضحية سقطت تحت الركبة المخلصة كم من قتال بات نصب الهواجس المرعبة هو لا يقاتل فقط بل يصرح أنا اكره الطعفة وفي قلبه لاعب صغير يطلب عطفاً بشغف وإن صعيد ستسقط سوف تلقاني You're so hard if your eyes against me في كتاب حياتي I kill the mercy لقي يريد قفلين واشتعلت السجون جحيما قاتل كأنه يكره النور ويرف في الله صاح الشيطان مثل فرقت واكد كل معنى ففهم عكسا ان القوه تكون اخناقا ذكوا مجسونا معنى وان صعيد تسكت سوف تلقاني فواح اسويزكس مي وافطي انت في كتاب حياتي اكيو ذا مرسي لم يموتكذا هل تفجرت فيه أنفاس الندى لكأس محيبتي وبك